قُلْ إِن كََت لَُ مُدارارُ الْآخِرَةُ وَندَ اللَّهِ غَالِخَتَمْ مِن دُونٍ النَّاسِ فَتَمَنوْ فَتَمَن النَّ الْ المَوْتَئٍِ كُتُم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرط الناس على حياة ومن الذين أشركوا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 كَانَ عَدُوًّا وَلِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ লিল ইহি উসু হি فَإِنَّ লমি কম আোল্লিল কী ও ইলি দাই না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 وهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبل فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون